سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء وَالْمَغْرِبِ قُل لِّلَّذِي مَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَهْدِي مَن يشاء وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً أَُّتَ لِتَكُونُوا وَكَذَلكَ ويكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بعُ الرَّسُول مِ مَ يَ قالَب عَ فيِي بَ إعََّن بََع وَتُولَ بِ م يَقالَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وإن وَمَا تَادَ قَ لِو نَس إَِّ اللهََّ ب النَّاتِ لَ غَوفُ الرشم إِ اللََّج النَّكِلَ غغوفُ الرعم خَدَنَ راتَ قَللُ بَ قَدْ نَرَى قَلْبَكَ وَجْهَكَ دَافِئًا فَلَنْ نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا أَلَنْ نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَمْشُو وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا مَّ جِيلِ الحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ سَوَّلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وإن الذين قولت فاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وان الذين كذبوا بكذا لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل لما يعملون ولا وَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أوتوا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بتابع بَعْضٌ وما بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَٰكِنَّ <تصفيق> وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ سَبْعًا تَاهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ سَبْعًا تَاهُوا